اصبر ونوذ المنى يا بيها يا سيد الملعب جلابكم اطرب القاصي والداني يا بيها الداوي قال وردة في البستان اشتاق للاغصان اشتاق يا ديلا يا بيها دائما تحسد يا كحل اسود انت